اصحى يا نايم وحد الدايم لا إله إلا الله رمضان كريم فوانيس الحارة تنور تحكي عن ضيف جديد راح ويخلي الدنيا عيد رمضانك انا والفرحنا رمضان انه شهر طوله وصوت الداعي في نيبان ينبهنا في كل أدان يقول حيا على القرآن ويمدأ نبنى بالإيمان وترجع لامة الأحباب ونسمع دقة الأبواب وصفرة حب تجمعنا الشمل بعد غياب رمضان جانا وفرحنا مو بعد غياب اهلا نرى منظر النور شهر طول رمضان